وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ وَوَقِّعْ عَلَيْنَا سَكِينَةً وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَقُومُ أَيَّ ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 وكلوا مما رزقكم الله حلالا وطيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أفقدتم الأيمان